احلم الله علي حيث امهلني وانقلت ما ديت في ذنبي واسترني دمرت ساعات وايامي بلا ندم ولا قل أبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا سلة في غفلة دهبت يا حسرة بقيت بالقلب القلب تحرقني وأقطع التغرب التكير والحزني دع عنك عذلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أسح دموع الانقطاع فذ لا ص م ر